المنظومة البيقونية للمحدث طه عمر بن محمد بن فتوح البيقوني بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل وذي من اقسام الحديث اده وكل واحد اتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله مؤتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابئ هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن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 الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوأ والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن القسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بإلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد أرفى وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به فرد وأجمع لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت